وَقَالُوا قُلُونَا هُنَا فِيكَ نَتَّبِعُ مَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ذَلِكَ لَنَقَرُّ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فاعْمَلِ ۖ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُلْ إِنَّمَا أَشْرَكُم مِّن دُونِهِ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۚ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ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 113. فِيهَا فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها, وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين 114. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا فقَضهَُّ السَدع سَمواتِ فِي يَومَيْ وَأَْحافِي كلُلِّ السم أَمْرَهَا وَزَجَن السماءةُ يياذِنَ صابِي حَوَاحِفظَ ذَلِكَ تَ قَضِي العزيزٍعَديِي فَإْن رَضُ فَقُلْ الأأَنذَرْتُكُ صِقَةًت لَ صعِفَةِ عَِ وَثَمودَ. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم أن لا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة بِمَا بما أرسلتم به كافرون فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشفت منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد من قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَعِقَةُ عَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُخْشَرُ عَدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهِمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا ج شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَن تَقْنُ اللهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شيء خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ ترجعون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 كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لنا ذا القران والغافلين لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم اسوا الذي كانوا يعملون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 نجعل من تحت قدمنا ليكون من الاسفلين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه تتنزل عليهم الملائكه ولا تخافوا ولا تحزنوا وبشروا بالجنة 113. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون 114. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة 115. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون 116. نزلا من غفور رحيم 117. ومن أحسن قولا من, من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من لا تستوي الحسنة ولا السيئة 110. ادفع بالتي هي أحسن 111. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم 112. وما يلقاها إلا الذين صبروا 113. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم 114. وإما ينزغنك من 114. إنه هو السميع العليم 115. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر 116. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر 117. واسجدوا لله الذي خلقهن إِن كنتم إياه تعبدون 118. فإن استكبروا رَبِّكَ عند ربك يسبحون له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 وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسي ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إلي رد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنفا ولا تضع إلا بعلمها وَيَوْمَ يناديهم أين شركاء قالوا آذنك ما منا من شهيد وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأل الإنسان من دعاء الخير وإن نسه الشر فيأوسوا 124. ولئن دخله رحمة منا من بعد ضراء مسته لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده لن حسنى 125. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب 117. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عليم 118. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في